ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فَإِنَّ الله شديد العقاب ما قطعتم من ميلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله, ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا, يكون دولة كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا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 والذين تبنوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه ولا يجدون في صدورهم مما اوتوا على ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه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 لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون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 كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكبر فلما كفر قال إني, بريء منك قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين